سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفيات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الربيعة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 ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه